هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل م ح د ث ة ب د ع ة وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكل ض ل ا ل ة في النار بعدما انتهينا من شرح ا ل أ ح ا د ي ث التي تتعلق بما ينبغي على المتوضئ أ ن يعلمه قبل أ ن يشرع في وضوئه من تلك المسائل التي ذكرناها لكم سلفا كالقول بوجوب ا ل ت ر ت ي ب وكاستحباب ب د ا ي ة باليمين يعني بالشرق ا ل أ ي م ن وجئنا لكم ب ا ل ا ح د ي ث على نسق المرتب توافق أ ف ع ا ل المتوضئ على النسق الذي يسلكه في و ض و ء وذكرنا حديث قمرانا لولا عثمان بن عفان رضي الله عنه و ج ع ن ا ه أ ص ل ا في بيان صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما أ ر ا د ه الحافظ رحمه الله فشرحنا من هذا الحديث ص ف ة الوضوء ج م ل ة يعني على وجه ا ل إ ج م ا ل أ و ل أ ن هذا الحديث فيه ص ف ة الوضوء على وجه ا ل إ ج م ا ل ليس على وجه التبصير ولهذا هذا ا ل إ ج م ا ل الذي ذكرنا به ص ف ة الوضوء كان الغرض منه ان لا نهمل ا ل أ ح ا د ي ث التي ذكر الحافظ رحمه الله في الباب النبي صلى الله عليه وسلم كان ي ق ر أ في ص ل ا ة فكان أ ح د يقرا ق ل ف ه فلما انصرف في صلاتي قال مالي و أ ن ا أ ق و ل مالي أ ن ا ز ع قال و أ ن ا أ ق و ل مالي أ ن ا ز ع يعني مالي يقرب القران من, من ف م أو من ج و ء من جوفي يعني على وجه ا ل م ش ق نقول الغرض من هذا ا ل إ ج م ا ل الذي ذكرناه في ص ف ة الوضوء ولم نفصل لما ذكرنا حديث القران أ ل ا نهمل أ ح ا د ي ث الباب التي ذكرها ا ل ح ا ف ظ رحمه الله ل أ ن ن ا ان فصلنا ص ف ة الوضوء وتكلمنا على المسائل التي حوت او حوتها تلك ا ل أ ح ا د ي ث من الوجوه ومن الاستحباب ومن ذكر خلاف أ ه ل العلم في كل موضع و لو أ ن ن ا فعلنا ذلك بحديث حمران أ و بحديث حمران سيلزم من ذلك أ ن ن ا إ ن ذكرنا حديثا ً من تلك ا ل أ ح ا د ي ث التي ذكر الحافظ في الباب سنهملها سيترتب على هذا التفصيل إ ن ذكرناه بحديث حمران أ ن ن ا سنهمل ا ل أ ح ا د ي ث التي ي أ ت ي ذكرها بعد ل أ ن ن ا إ ن ذكرناها إ م ا أ ن نحيل على التفصيل الذي ذكرناه سلفا ً و إ م ا أ ن نكرر السائده و أ ن ت م تعلمون أ ن هذا ليس ب ج ي ت ولهذا جعلنا حديث حمران افضل في بيان ص ف ة الوضوء ثم إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نشرح ص ف ة الوضوء م ف ص ل ة أ خ ذ ن ا كل ف ق ر ة من ا ل ف ق ر ا ت التي في حديث حمران ثم نظرنا في أ ح ا د ي ث الباب يعني ف ي ا ب الوضوء ونظرنا في تلك ا ل أ ح ا د ي ث أ ي حديث يناسب هذه ا ل ف ق ر ة ف إ ذ ا ما فعلنا ذلك جمعنا الفوائد في نسق واحد وفي موضع واحد فنسحب ا ل م س أ ل ة في موضع واحد لا نكرر ا ل م س أ ل ة وهذا ترونه في التطبيق العمل في هذه ا ل م س أ ل ة ف أ و ل ف ت ر ة ذكرها قمران في حديثه في ص ف ة وضوء عثمان رضي الله عنه قال فغسل كفيه ثلاث مرات نذكر حديث حمران ابتداء ونجعله أ ص ل ا كما ذكرنا فنقول قال الحاسب رحمه الله وعن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أ ن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق و ا س ت ن ط ر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إ ل ى ا ل ج ر ف ق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح ب ر أ س ه ثم غسل رجله اليمنى إ ل ى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع ل ح هو وضوء هذا ف أ و ل ق ط ر ة وكما ذكرت لكم هذا الحديث شرحناه جمله على وجه الاجمال بينا كيف كان ي ت و ق ع النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الاجمال لن نتعرض لمسائل الخلاف ولا لتفصيلات في هذه ا ل أ ع ض ا ء ف أ ت ي ن ا على الحديث فشرحناه جمله و ا ل آ ن نفصل شرح هذه ا ل أ ح ا د ي ث فكما قلت ناخذ كل ف ق ر ة من فقرات الحديث ثم ن أ ت ي لهذه ا ل ف ق ر ة ب ا ل أ ح ا د ي ث التي تتعلق بحكمها ف أ و ل ف ق ر ة ذكر حمران في ص ف ة الوضوء قال فغسل كفيه ثلاث مرات و ا ل آ ن ننظر إ ل ى أ ح ا د ي ث الباب من هو الحديث الذي يتوافق مع قول حمران فغسل كفيه ثلاث مرات إ ذ ا نظرنا وجدنا حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه إ ذ ا استيقظ أ ح د ك م من نومه فلا يرمش يده في ا ن ا هذا الحديث متعلق بهذا الفقر سيتبين لكم وجه ا ل ص ل ة بين هذا الحديث وبين المراد بعدما نذكر لكم هذا الحديث فنقول قال ا ل ح ا د ث رحمه الله وعن ه يعلم عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا استيقظ أ ح د ك م من نومه فلا ي ر م س يده في الاناء حتى يغسلها ثلاث مرات ف إ ن ه لا يدري أ ي ن باتت يده قال متفق عليه وهذا رفض لمسلم قال ا ل ح ا ف ر و ح م ه الله وعن ه رضي ابي ه ر ي ر ة رضي الله عنه يعني عن أبي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 وهذه اللفظه او هذا الحديث له أ ل ف ا ظ ع د ة هذا الحديث له ع د ة أ ل ف ا ظ م خ ر ج مثل صحيحين لكن هذه ا ل ل ف ظ ة التي ذكر ا ل ح ا ف ظ رحمه الله لفظه ع ا م يعني في قوله فلا يغمس يده في ا ل إ ن ا ء هذه اللفظه لفظه ع ا م طالب العلم في أ و ل أ م ر ه إ ذ ا ما نظر إ ل ى هذا الحديث استبعد ا ل ص ل ة بينه وبين ه وضعه في باب ا ل و ا ل آ ن لو نظر طالب العلم ابتداء من غير أ ن يمعن النظر في الحديث ف ق ر أ قول النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا استيقظ أ ح د ك م من نومه فلا يغمس يده في إ ن ا ء حتى يغسلها ثلاث مرات ف إ ن ه لا يجري اين باتت يده ا ل آ ن ماهي ا ل ع ل ا ق ة بين هذا الحديث وبين الوضوء ا ل آ ن لو لم تنبه إ ل ى هذه ا ل ع ل ا ق ة ربما ما تنبه لماذا لان اللفظ هذا فيه س ت ب ع ا د بين ص ل ه بين هذا الحديث وبين باب الوضوء ولكن إ ذ ا ذكرنا لكم ا ل ل ف ظ التي يناسب ذكرها في باب الوضوء سيتبين لكم لما ذكر الحاكم هذا الحديث في الباب كما قلت لكم هذا الحديث له أ ل ف ا ظ عده ة ل عدة أ ل ف ا ظ من جمله تلك ا ل ا ف ا ر التي ذكرها بخريف لصحيحه قول ا ل ن ب ي صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م إذا ا س ت ي ق ظ أ ح د ك م من نومه ف ل ي غ ي د ه قول ب ل يغسلها أن يدخلها في ض ه فإنه ا يجري أ ي ن ب ا ت ي د ه هذه ص ل ه ذ الله ا ي بهذا ل يتبين ن عليه ن و ي ن أننا وجوده فلو في رابعه ا س ت د ل ن ا هذا الحديث بهذا البغض ا ل عم ا فقلنا وعن أ ب ي ب ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا استيقظ أ ح د ك م من نومه فليغسلها ثلاثا قبل أ ن يغسلها في و ض و ء ه ف إ ن ه لا ي ج ر ي أ ي ن باتت هل ظهرت ك م الصله بين الحديث وقول قمران فغسل كفين ثلاث مرات هل هناك ص ل ة ولا ماذا ص ل ف ع ل هناك ص ل ة بين الحديث وبيت وبين قول حمران تغسل كفيه ثلاث مرات يستضح لكم ذلك لما نذكر الفوائد من الحديثين يعني س ي ن ج ل ي لكم ا ل أ م ر و س ي ن ج ل ي لكم ما في هاتين الفقرتين من راب ولكن نذكر لكم ابتداء ما في الحديث من الفرد في قوله ف َ إ ِ ن َّ ه ُ لا يدري َِْ أ َ ي ْ ن َ باتت َ يده َُُ اولا ليس المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ف َ إ ِ ن َّ ه ُ لا يدري َِْ أ َ ي ْ ن َ باتت َ يده َُُ ليس المراد إن انه لا يدري اباتت يده معه ام ننتبه يعني ان باتت مع رؤيه هذا لا يتغير من الاذهان وقد اشترك على ابي هريره رضي الله عنه رجل من اصحاب العقول يعني ينسبون إ ل ي ه ا و ل ي س عقولا سليما بالطبع ل أ ن الشرع ما يعارض ب ا ل ت ه ا ب وقال مستهزئا و أ ن ب ا ت ك ي ب ي و س ذ ك ر هذا بالفوائد فليس المراد أ ن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أ ن ينبه الرجل أ ن يده لم ت ب ت معه لا إ ن م ا لا ي د ر ما يحدث في ن و م ا ل ن ق ط ة ا ل ث ا ن ي ة في الحديث قوله ف إ ن ه ليدري ي نباته يد و قوله باتت يد و جاءت من البيتوته والبيتوته نوم الليل البيتوته هذه ا ل ل ف ظ ه يراد بها نوم الليل مفهوم ولا أ ذ ك ر لكم ع ر ض ة ليس في ق ل ب الموضوع شيئا يتناسب مع ك ل م ة البيتوته هناك واحد من ا ل أ ئ م ة من أ ص ح ا ب الحديث اسمه ابو العباس ا ل ص ر ا ج هذا إ م ا م من أ ئ م ة الحديث وكان له ا س ا ل ي د عاليه وكانت ل ا يعني د ا ل ي ي ع يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم في الاسناد فكان طلبه العلم في هذا الزمان الذي ولى ّ و م ى كانت عنده م ه م ة في طلب العلم ولما سمعوا ان ابا العباس السراد عندهم احاديث عوالي يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنان مثلا فكانوا يذهبون إ ل ى بيت ابا العباس السراد فيستاذنونه ن يحدثهم بهذه الاحاديث حتى يصلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم هم ايضا باسناد العالم فكان ابو العباس السراد رحمه الله ل ن يحدث أ ح د ا بهذه ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ع و ا ن ي إ ل ا ب ا ل ش ر ط وكان في جو شديد البرد فيشترط على من أ ر ا د أ ن يسمع تلك ا ل أ ح ا د ي ث أن يبيت ع ل ى باب الدار ل ي ل ة في العراء مع ش د ة البرد وكان إ ذ ا خرج في الصباح ووجد طالب العلم ي على باب الدار قد بات في العراء في هذا الجو حدثه هذه ا ل أ ح ا د ي ث العوالي جمعها ج م ا ع ة من اهل العلم في جزء ن ق ر في جزء لطيف صغير وجعلوا ب ي ت ة ج اسم هذه ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ب ي ت و ت ة لانه م ذ ا ل أ ما كان يحدث احدا الا إ ذ ا بات على باب داله هذه ا ل ج م ل ة أ ن ا ذكرتها, ذكرتها لكم ع ر ض ة لنتحصر سويا على ه م ة ط ل ب العلم ا ل آ ن طلبه العلم يذهبون إلى يعني ن ه الى ك ا ز ن الأول ل يذهبون إ ا ل م ش ا ي د يعني يقطعون المسافات ل ي س ب ع و ا الحديث و ا ل آ ن ط ل ب العلم إ ذ ا لم ي أ ت الشيخ عنده فلا يعبا به لا ي ل ت ف ق إ ل ي ه إ ل ا من رحم ربي و أ ن ا أ ع ل م ا خ و ة بفضل الله يرحلون نعم لا أ ق و ل ك هذه الرحله السابقه انما يعني هي رجله على قدر ا ل ب ي ئ ة والظروف التي نحن فيها فطالب العلم اليوم إ ل ا من رحم ربي إ ذ ا كان عنده الشيخ مثلا فا يذهب ا ل ي إ ذ ا ا ن ص ر ق الشيخ إ ل ى موضع اخر ف إ ن ه يستبعد المساله لا نقول تعالى ت م ف ت على باب الدار لو أ ن ن ا فعلنا هذا مع ر ب ل أ و فعل معنا هذا ل س ت ن ك ر ن ا ه وقمنا على الشيخ هو متكبر وهو كذا وكذا وهذا انما كان د زيدا اهل العلم لانهم كانوا يؤدبون طلبه العلم ولهذا ترى ظاهره عجيبه في الناس من سمع حرقا او سمع مساله ظن في نفسه انه عالم وترى فرقا شاسعا بين في الزمن الأول وبين طلبه العلم في زمانه لا تكاد ترى طالب علم مؤدب و إ ن م ا اقول هذا على وجه العموم لا على وجه التخصيص على كل فرق نعم الحمد لله عندنا ا ل أ م ة لا ت ع د م الصحه ولكن الغالب في الناس ف ق ر و بين ا ل أ د ب والعلم وهذه ظ ا ه ر ة من مارك العلم علم ما اقول كانوا ب ا ل أ م س لا يحسنون أ ن يصلوا بل لا يحسنون أ ن يتوقوا فلما جلسوا بين يدي من يتكلم في العلم وسمعوا هولا أو س م ع م س أ ل ة أ و م س أ ل ت ي ن حسب من نسل ف أ ن ه صار عالما صار يخطئ ك ل ا ن و ك ل ا ن و ك ل ا ن حتى سمعت من بعضهم انه يخطئ شيخ ا ل أ س ب ا ب ابن تيميه لا أ ق و ل أ ن ابن تيميه معصوم و إ ن م ا ياتي في ج م ل ة من المسار ويقول ابن تيميه ما ف ع ل بك يعني قلت أ ن ا بما لم ي ر س ل ابن تيميه أ ن يذكره وهذا كما قلت لكم لك نفس فيه ك ب ر لماذا لان طلب ت العلم لما درجوا في العلم ما نبههم شيوخهم على م س أ ل ة التواضع م س أ ل ة ا ل أ د ب ومساله أن يعلم, العبد ان يعلم العبد قدره يعني كما قلت هذا ذكرته لكم عرضا ومن لابس العلم ومن ل ا ل ه مشاكل ط ل ب ة العلم ر أ ى ا ل ح ف ر ة في هذه ا ل م س أ ل ة ن س أ ل الله أ ن ي س ق و ا عليه وعلي فنقول ونستعين بالله نذكر الفقرتين أ و نذكر ا ل ف ق ر ة والحديث ثم نشرح الفوائد من هاتين الفقرتين قال قمران رضي الله عنه ف ر س ل كفيه ثلاث مرات وعن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا استيقظ أ ح د ك م من نومه فلا يغمس يده في ا ل ن ا ث حتى يغسلها ثلاثا ف إ ن ه لا يدري أ ي ن باتت يده من وغسل ي د ي ه ثلاثا أ و ل الوضوء س ن ة ب ا ل إ ج م ا ع ليست واجبا فلو أ ن رجلا اراد أ ن يتوضا فغسل وجهه أ و ل ا ف إ ن وضوءه صحيح لماذا ل أ ن ه لم يترك واجبا إ ن م ا ترك م س ت ح ب ا فدل حديث قمران على أ ن غسل ي د ي ه ثلاثا أ و ل الوضوء مستحب ليس ليس و ا ج ب ة ولم يدع أ ح د من أ ه ل العلم الوجوب واستحبابها ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان ي و ا ض ب على ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ر ا د أ ن يتوضا غسل كفيه ث ل ا ث ة أ و ل ا الوجوب وعدم ا ل إ ج ا ب يعني أ ن ن ا لم نقل بوجوبها ولم يقل أ ح د من أ ه ل العلم بوجوبها ل أ م ر ي ن ا ل أ و ل أ ن الله عز وجل لم يذكر غسل ك ف ي ن او ل و ض و ء في آ ي ة الوضوء بل قال يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا قمتم ا ل ا ل ص ل ا ة فاغسلوا وجوهكم ف أ و ل عضو ذكره الله عز وجل في آ ي ة ا ل م ا ئ د ة الوجه و أ ن ت م تعلمون أ ن هذه ا ل آ ي ة ذكر الله عنك و دل ليبين الواجب في الوضوء لم يذكو المستحبات فلما لم يذكر الله عنك و ج ل ر س ل الكفين في ا ل آ ي ة دل ذلك على أ ن ه ا م س ت ح ب ة ليست واجبا الثاني أ ن النبي الله وسلم صلى الله عليه و سلم لم ي أ م ر أ ص ح ا ب ه ب أ ن يذكروا ايديهم ثلاثا أ و ل الوضوء وانما هذا من ف ع ل ه صلى الله عليه و سلم ف أ و ل فائده يذكرها استحباب غسل اليدين والمراد باليدين الكفين المراد باليدين الكفان والله هو الكفان حد الكف له ه ا ا ل آ ن احنا ذكرنا لكم في ا ل م ر ة ا ل م ا ض ي ة التفصيلات وقلنا لما قال الناظم فخذ بالعلم واحذر من الغرق فحد الكف ما هو الكوع نعم حده على وجه الاجمال من مفصل الذراع إ ل ى أ ط ر ا ف ا ل أ ص ا ب ع الكف فيه ث ل ا ث ة عظام ما هي ا ل آ ن لو انتبه لو أ ر ا د رجل من أ ه ل العلم أ ن يتنقص من واحد نسب نفسه للعلم فيقولون عنه لا يعلم الكوع من الكوع ر يقولون إ ي ه لا يعلم ركوع من الكرسوع بعض الناس لما س م ع و هذا ا ل م ق ا ل ة ظن أ ن الكرسوع هو الذي يقتل في نوع من ا ل خ ب ر و ا ت اسمه ط ر ي ب من الكرسوع النساء يعلمونها فكان يظن أ ن المراد انه لا يعرف ركوع من الكرسوع يعني ق ر ن ه بهذا النوع من ا ل خ ب ر و ا ت ف ا ل آ ن احذروا أ ن تقولوا ق و ل ة يضرا بها فيكم المثل فيقال عنكم أ ن ت م لا تعلمون الكوع و ا ل خ ر س و ع من علم شيئا فليقل به كما قرر بمسعود ومن لم يعلم فليقل الله أ ع ل م نحن نقول الكف محاط ب ث ل ا ث ة ع ض ا م ما هي كوع و من ك ر س و ع ورسو ا ل ك أين الكوع؟ البوع العظمه ا التي تلي ا ل إ ب ه ا م يقال لها البوع الخرشوع العظمه التي تلي الخنطه الخنطه الرسل、أه. ما بين الكوع والقرشوع الى اطلاق ا ل أ ص ا ب ع هل منكم من ي ن ف ر هذا النظم الذي ك ر ت ه سلفا نعم البوع ما هو البوع العظمه ا ل م ج د ل إ ب ه ا م الرجل المرفق ما هو、وصف. مفصل ا ل ر ب ل بين الذراع والعظم مفصل ا ل ر ب ل بين الذراع والعظم طيب الناظم ماذا قال حتى يحفظ طالب العلم وعظم يلي ا ل إ ب ه ا م كوع قال وعظم يلي ا ل إ ب ه ا م كوع وما يلي من ص ب ه الكرشوع والرسب ما و ط ف وعض ظ يدي ابهام من رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من ا ل غ ر ط فلما نقول يستحب غسل اليدين ثلاثا أ و ل الوضوء ليس المراد, المراد اليدان إ ل ى إلى المرفق و إ ن م ا المراد غسل ك ف ي ن كما قال قمران فغسل كفيه ثلاث ة مرات فغسل كفّيه ثلاثة مرات مرات ف أ و ل ف ا ئ د ة نذكرها إ ذ ا أ ر ا د المتوضا ان يتوضا وضوءا كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحصل على المراد يعني كما توضا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من توضا نحو وضوء هذا ثم قال أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله فتحت له أ ب و ا ب ا ل ج ن ة الثمانيه ف إ ذ ا اراد أ ن تتوضا كما كان النبي و ت و ض ا يستحب لك أ ن تغسل كفيك ثلاث مرات أ و ل ا الوضوء إ ذ ا شرعت في الوضوء تغسل كفيك ثلاث مرات كيف تغسل ا ك ف ي ك ت أ خ ذ بالشمال على اليمين فتغسل اليمنى أ و ل ا ل م ا ل أ ن النبي قال أ ب د أ بما ب د أ الله به والنبي صلى الله عليه وسلم غسل اليمنى أ و ل ا فتغسل اليمنى م ر ة ثم اليسرى و ت ف ع ل ذ ل ك ثلاث وتخلل ورات بين بين ا ل أ ص ا ب ع كما سيأتي معنا حال سيأتي وعدم ا ل و ج و ب لماذا لم نقل و ب أ ن ه ا و ا ج ب ة ل أ ن الله لم يذكرها في آية اي ل و و و ض ء آ ة ا ل و ض و ء إ ن م ا ذكر ت ي بيان الواجب في الوضوء ثم إ ن النبي صلى الله عليه وسلم لم ي أ م ر بها أ ص ح ا ب ه حين علمهم ص ف ة الوضوء ا ل ف ا ئ د الثانيه وجوب غسل اليدين ثلاث مرات قبل إ د خ ا ل ه م ا في الوضوء إ ن كان الوضوء بعد نوم انتبه ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ن ي ة وجوب غسلي كفين ثلاث مرات قبل إ د خ ا ل ه م ا في الوضوء ما هو الوضوء الوضوء بالفتح هو الماء الذي ي ت و ض ق به وجوب غسل الكفتين ثلاث مرات قبل إ د خ ا ل ه م ا في الوضوء إ ن كان الوضوء بعد نوم يعني إ ن كان يتوضا بعد استيقاظه من النوم هل ولا تتعاون بين هذه الفائده والفائده التي سبقت لا تعارض فاثبات الوجوب في هذه ا ل ح ا ل ة لا تتعاون مع نفي الوجوب في ا ل ح ا ل ة التي مرت فنحن ن ق و ل باستحباب غسل الكفين ثلاثا أ و ل الوضوء لمن أ ر ا د أ ن يتوضا ولم يكن قد استيقظ من نومه واما من استيقظ من نومه و اراد ان يتوضا فنحن نوجب عليه أن ل ا يدخل يده في الاناء حتى يرسلها ثلاث مرات كرجل قام من النوم في صلاه الفجر فاراد ان يتوضا عنده اناء عنده إ ن ا ء فيه ماء وهذا الماء يتوضا به وهذا الرجل قام من نومه ل ص ل ا ة الفجر ف إ ذ ا أ ر ا د أ ن يتوضا من هذا الماء ك ل ن ا له يجب عليك أ و ل ا أ ن ترسل كفيك ثلاثه قبل أ ن تدخل يدك فيه في هذا ا ل إ ن ا ء لكنه إ ذ اراد أ أ ن يتوضا ل ص ل ا ة الظهر مثلا أ و ل العقل هل م ل ز م ن ب أ ن يغسل كفين قبل أ ن يغسل يده في الاناء لا نلزم ل أ ن مفهوم هذه ا ل ف ا ئ د ة و د ل ا مفهوم ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى ما تعرضنا ل م س أ ل ة الوضوء بعد النوم يعني بعدما استيقظ من ا ل نوم في هذه ا ل م س أ ل ة نتعرض لمن أ ر ا د أ ن ي ت و ض ع بعدما استيقظ من ا ل نوم فنحن نقول ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ن ي ة وجوب غسل الكفين ثلاث مرات قبل ا ذ ا ل ه م ا في الوضوء إ ن كان الوضوء بعد نوم يعني بعدما استيقظ من ن و م والقول بالوجوب القول بالوجوب قول أ ح م د و د ا و د القول بالوجوب قول أ ح م د و د ا و د واشتدل أ ح م د رحمه الله وهذا القول ذهب إ ل ي ه ابن عمر وابو هريره ومن التابعين الحسن استدلوا عن الوجوب بن عمامه بحديث ابي هريره رضي الله عنه اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في و ض و ء ه حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدرك اين بات يده قالوا النهي عن غمس يديه في الوضوء و ا ل أ م ر بغسلهما يدلان على وجوب الفعل بينما ذهب عطاء وماله والاوزعي والشافعي واصحاب ه ل ر ا وابن المنذر إ ل ى أ ن ذلك كنا وهذا قول الجمهور فالجمهور يرى أ ن ه لا يجب على من استيقظ من نومه ان ي ص س ي كفيه ثلاث مرات فإنما يقولون م س ت ح ب ولكن قبل أ ن أطمئن أن يعني قبل أ ذ ك ر لكم و ج ه ت لكم ا ل ت ر ض ي ح حتى أ ط م ئ ن أ ح د ك م يشرح لي وجه ا ل م س أ ل ة يعني في أ ي شيء نتكلم المساله أ ل ة ت نتكلم ي ي ف التي ا م س أ ل ل ة ا نتكلم فيها وجوب الاستحباب الان رجل, رجل قام من نومي وعنده اناء فيه الماء و أ ر ا د أ ن يتوقف هل يجب عليه أ ن يغسل كفين ثلاث مرات قبل أ ن يضع يديه في الماء ولا لا يجب هذه المساله أ ل ة ت نتكلم ي ي ف التي م س أ ل ل ة ا نتكلم فيه نتكلم عن رجل استيقظ من نومه وعنده ماء فيه أ و عنده اناء فيه وضوء فهل يجب على هذا الرجل أ ن يغسل كفين ثلاث مرات قبل أ ن يدخلهما فيه هذا الاناء أ م ن يجب هذه ا ل م س أ ل ة اتضحت لكم ص و ر ة ا ل م س أ ل ه فنحن نقول هذه ا ل م س أ ل ة اختلف فيها أ ه ل العلم على قولين قول بالوجوب وقول بالاستحباب الذين ق ا ر ب و ا ل و ج و ب ه م ح م د وداوود د ا و و الظاهرين وهو منهم ابن عمر و ا ل ن عمران طرحاته يعني البصر الذين ق ا ر ب و ا ل و ج و ب ما حجتهم حجه القرين ط ب ا ل و ج و ا ل حديث أ ب ي ه ر ي ر ة إ ذ ا استيقظ احدكم من نومه ثلاث ل هذه ناهيه ه ذ ه ه ن فلا يغمس يده في وضوء حتى يغسلها ثلاثا ف إ ن ه لا يدري أ ي ن ب ا ت يده القول ب ا ل و ج و ء ت د ر بهذا الحديث وجهه ان النبي نهى المتوفى أ ن يرمز يده في بنات و أ م ر ه أ ن يغسلها ث ل ا ث ة وهذا يقتضي الوجوب والذين قالوا بالاستحباب هم الجمهور هم الجمهور هل هناك فرق بين الجمهور والاجماع هل هناك فرق هل هناك فرق؟, هنا فرق بين الجمهور والاجماع نعم هنفرق الاجماع الا ينفرد أ ح د من أ ه ل العلم بقبل مخالف الجمهور والجمهور قول ا ل أ ك ث ر ي ن فقول ا ل أ ك ث ر ي ن يقال له جمهور و أ م ا الاجماع ف أ ن لا تجد واحدا من اهل علم ا ل ا س ت ق ا ر خربت اجماع يعني شذ عن قوله كلهم قالوا بالوجوب وشذ واحدهم قالوا بالاستحباب فلا شق أ ن نقول اجماع هذا لا يصح اما الجمهور فهو قول ا ل أ ك ث ر ي ن الذين قالوا بالاستحباب هم الجمهور منهم عطاء وابن ابي رباح ومالك و ا ل أ و ز ا ع والشافعي ن و أ ص ح ا ب ا ل ر أ ي من هم أ ص ح ا ب ا ل ر أ ي من هم أ ص ح ا ب ا ل ر أ ي ليس معنى أ ص ح ا ب ا ل ر أ ي يعني الذين يخالفون الشرع برايهم هذا ليس بالصحيح و إ ن م ا أ ص ح ا ب ا ل ر أ ي هم الذين ي ع م ن و ن اراءهم وعقولهم في النصوص نعم هذه ط ر ي ق ة ليست س و ي ة ولكن هناك فرق بين اهل ا ل ر أ ي و ه ل الكلام حتى لا يلبس عليك ولا يختار ا ل أ م ر عليك من جمله اصحاب ا ل ر أ ي ابا حنيفه رحمه الله صاحب ق ي ا س لو تذكرون ونحن نتكلم في دروس العقيده قول مالك لما سئله ا ر أ ي ت ابا حنيفه قال ر أ ي ت رجلا لو كلمك في هذه ا ل س ا ر ي ة أ ن يجعلها ذهبا لقام ب ح ج ت ي يعني رجل عنده حجه يستعمل ا ق ف... ي ا س هؤلاء قالوا باستحباب غسل اليدين قبل إ د خ ا ل ه م ا في الوضوء الدليل ا ل أ و ل قال الله عز وجل لم يذكر غسل الكفين في آ ي ة ا ل و ج و ء ولم ن ا يفرق ر ه يعني ي لن يفرق بين المستيقظ من نوم وبين المتوضئ من غير نوم بل قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين آ م ن و ا اذا قمتم الى الصلاه فاغشوا ا ل ا ي ة قال إ ذ ا قمتم والقيام من النوم داخل في عموم قوله اذا قمتم الى الصلاه مفهوم الان قالوا ل م يذكر الله عز وجل وقت ا ك ف ي ن كايه ا و ض و ء ولم يفرق بين من أ ر ا د أ ن يتوضا ف ل استيقظ من نومه وبين غيره بل قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه والقائم من النوم هل يصح ان يدخل تحت العموم ولا ما يصح يصرِحْ بل هذا قول زيد بن اسلم كما ذكر ذلك ا ل ط ب ي في تفسيره ايضا ل ي أ ن زيد بن اسلم لما ق ر أ قول الله عز وجل أيها الذين آمَن فالله عز وجل لن يفرق بين القائم من النوم وغيره بل قال يا ايها الذين آ م ن و ا اذا قمتم الى الصلاه فاغشوا و د و ه ك م و ا ل آ ي ة فلم يفرق بينهم والقائم من النوم داخل في ا ل آ ي ة وطالما أ ن ه داخل في ا ل آ ي ة والله لم ي ر ق و ر س الكفين فهذا دليل على العدم ا ل و ج و د الثاني قال أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم بغثيهما أ و ل ا قبل ان يخادمنا في الوضوء ليس على سبيل الوجوه و إ ن م ا هو على سبيل الاستحباب قال وفي الحديث ما يدل على ذلك ق انه ل الحديث ما يدل على وفي ما أ أ ر ا د الاستحباب ينوره ما هو الذي في الحديث يدل على الاستحباب قال النبي صلى الله عليه وسلم عجل النهي ة ب أ م ر ي ق ت ض الشك قال ت إ ن ه لا يدرك ي ن باتت ي ن و ه والشرع انتبهوا وقواعد الشرع لا توجب حكما بمجرد الشك والنبي لما نهاه عن ي د ف ل يده في الوضوء عدل ذلك ب أ ن ه لا يدري و ه ذ او شك يعني يدري أ لا يدري و إ ذ ا علق الشرع شيئا على الشك ف إ ن ه لا يدل、عرض. على على ا ل و ج و د بل يدل、عرض. على على الاستحباب لماذا ل أ ن الاحتراز احتياط والاشتياق مستحب في الاصل ا ل أ خ ذ ب ا ل أ ح و ط ليس واجبا في كل شيء و إ ن م ا ا ل أ ص ل أ ن الاخذ ب ا ل أ ح و ط مستحب والنبي صلى الله عليه وسلم أ ر ا د من المستيقظ إ ذ ا أ ر ا د أ ن يتوضا أ ن يحترز و ي ح ت ويعطى و ق فيقتل يديه ل أ ن ه لا ي د ل إ ل ى ف ا ت يديه ف إ ذ ا قلنا له فلماذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو قول الشافعي وذكره الخطاب المفصل في مشكله ا ل أ ث ا ر قال لان أ أهل ن ل ح ج ا ا ك و اهل يستجمرون لأن أ الحجاج كانوا إ ذ ا أ ت و ا الغارق ما كان إلا كانوا يستدمرون الماء إ ل ا قليلا فكانوا ي س ت ج م ر و ن بالشجاره و إ ذ ا بالوا كانوا ي س ت ج م ر و ن بالشجاره ايضا وهذه السنه وهذه البلاد بلد حار ف إ ذ ا ما نام الرجل منه م علق بدنه ف إ ذ ا علق البدن ف إ ن بعض النجسات التي تعلق ببدنه مع العرق ت د و ب فربما طاشت يد النائم ووقف على شيء من تلك النجسات التي في بدنه ف إ ذ ا ما أ د خ ل يده في الوضوء ف إ ن ه ينجس الماء فالنبي صلى الله عليه وسلم أ ر ا د أ ن يخرجه من هذا الحرب ويقول له أ ن ت لا تدري ربما وقعت في يديك نجاه س وربما لم تقع فخذ ب ا ل أ ح م ر و ق ف س ل يديك قبل أ ن تدخلهما في الوضوء و إ ذ ا كانت هذه ا ل ع ل ة فليس ا ل أ م ر على ا ل و ج و د بل هو على سبيل الاستحباب لمن ل أ ن ا ل أ ص ل بقاء ا ل ط ه ا ر ة ا ل أ ص ف في اليدين الطهاره و ا ل ن ج ا س ة والاخذ في الرجل إ ذ ا نام اهما طاهرتان أ م ليست طاهرتين طاهرتان يداه طاهرتان هذا أ خ ذ هذا يقين نحن نوقن ب أ ن يده طاهره ثم لما نام ونستيقظ لا ندري أ ت غ ي ر ت يده من ا ل ط ه ا ر ة إ ل ى ا ل ن ج ا س ة صار عندنا شك فهل الشك ي س ع ي ق ي ن ولا لا يسمعه ولذلك نحن نوقن بان يده طاهره لكننا صار عندنا شك بعدما استيقظ من نومه هل هي نفسه ب ولا طاهره فنقول استحبابا اغسل يديك ثلاثه وهذا يدل على, على الاستحباب فهذه الادله قال تدل على ان الامر ليس على سبيل الوجوب وانما هو على سبيل الاستحباب والان اسالكم ما هي ا ل ع ل ة التي بها فرض الوجوب ب ل ن الاست ا ب ا ب في ايه الوجوب نعم الثاني الشك طيب ا ل آ ن ما هي ا ل ع ل ة التي قالوا بها ا ل آ ن سيدخل يده في ا ل إ ن ا ء ق ا ل ما هي ا ل ع ل ة في منعك طيب يعني جعل ا ل ع ل ة م خ ا ف ة النجاه انتبه يعني ا ح ف ظ و هذا الجمهور جعل ا ل ع ل ة من النهي يعني من نهبه أ ن يدخل يده في ا ب ن ا ء الا ي ت ر ج ا الماء احفظوا هذا ج ي د واعلموا أ ن ا ل ع ل ة التي حملها الجمهور على النهج انها م خ ا ف ط النجاه مفهوم طيب فما هو الراجق ب القولين أ ق و ل أ ح م د أ م قول الجمهور نقول الراجق بالقولين قول أ ح م د رحمه الله فيجب على من اراد ان ي ت و ض ى بعدما استيقظ من نومه أ الا يدخل يديه في الاناء حتى يغسلها ثلاثه اضائه فما هو وجه التوضيح اول شيء نقول اننا نخالف بعض اصحاب احمد في العلم بدايه قلنا ا ل و ل الرابع قول من قول احمد رحمه الله غير ان بعض اصحاب احمد قاموا بالوجوب ايضا لكنهم جعلوا عند م خ ا ف ة التنجيش أ ل ا يتنجح الماء أ و أ ن ه إ ن أ د خ ل ي د ي ه قبل أ ن يقتلها ف إ ن الماء يصير ط ا ه ر و غير م ط ه ر وهذا القول كما قلنا لا دليل عليه لو تذكرون في باب المياه قلنا الماء قسمان إ م ا نمش وامه إ م واما ر إ م نبث و إ فهو ر اما طاهر هذا فليس ا ل م ا ء يقصد مثالك المقابله طاهر ولهذا نحن نقول نعلم أ و ل ا ا ل ع ل ة من النهي لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المستيقظه ان يدخل اليه في الاناء الجمهور ماذا ن قال عن ا ل ع ل ة مقاطع أ ن يتلجا الماء ونحن نقول وبه ق ر ش ة اسلامه ل إ الثيميه ان ا ل ع ل ة تعبديه ان ا ل ع ل ة من النهي ع ل ة ت ع ب د ي ة لا ن د ر لا ندري لما لها النبي عن ذلك ونقول الحديث يدل على أ ن ا ل ع ل ة ت ع ب د ي ة وفي الحديث شاهدان يدلان على أ ن ا ل ع ل ة ت ع ب د ي ة و ا ل ع ل ة ا ل ت ع ب د ي ة أ و ل ا لو أ ث ب ت ن ا أ ن ا ل ع ل ة ت ع ب د ي ة ف إ ن ا ل أ م ر فيه يقصد ا ل و د و د لو تذكرون في حديث إ ذ ا و ر كنف إ ذ الكلب و ر حين ي ب ص ل ه سبع مرات ولهن ا بالتراب لماذا سبع مرات ل ع ل ة ع ب د ي ه هل تدري لماذا أ م ر ك النبي بسبع مرات أ ن ت لا تدري وهل اذا اقدحت الدين هل بل هو عين ا ل ت ف ل ي م الذي خلق هو الذي أ م ر ك ه و أ ع ل م منك ا ل م و ع ة ف ل ع ن ة ت ع ب د ي ه لما قلنا فيه وجوب غسل إ ن ا ء سبع مرات عند و ل و الكلب فيه لو غسلنا ست مرات كنا لا ي ج د ن لماذا ل أ ن ا ل ق ب ي ه ص ل ى ا للمقاله سبع مرات قلنا سبع مرات لكننا لا نعلم العله بذلك وهنا أ ي ض ا النبي صلى الله عليه وسلم أ م ر بذلك ولا نعلم العله و إ ذ ا كان الامر كذلك اذا اثبتنا ان ا ل ع د ة ا ل ت ع ب د ي ة ف إ ن ن ا نثبت باللزوم أ ن ا ل أ م ر ل ل و و ب ليس للاستحباب فهل بحديث ما يشهد بذلك نعم أ و ل مشاهد في الحديث على أ ن ا ل ع ل ة ا ل ت ع ب د ي ة قوله صلى الله عليه وسلم فليغسلها ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وسلم أ م ر في الكبر من نومه ان يغسل ل ه كم مرات ثلاث مرات النبي لم ي ح ت ف ظ ر غ س ل ه ولا ر غسلتين بل أ م ر بثلاثه و أ ن ا ا ل آ ن انتبهوا معي ا ل ع ل ة من الحديث إ م ا أ ن تقول ا ل أ م ر بالغسل النبي أ م ر ب ا ل س ل لما امر النبي بغسل يديه فنحن نقول اما ان يكون امر النبي صلى الله عليه وسلم ع ل إ ت ه لازاله النجاسه او لازاله ة قدر ليس نجسا او ان تكون لعنده مقفية تعبديه الان ننظر إ ز ا ل ة النجاح و إ ز ا ل ة ا ل ق د ا ر ة أ ل ا يكتفى بتطهيرها ب ر ف ب ه و ا ح د ة ولا لا يكتفى هاِ؟ يكتفى إ ز ا ل ة النجاح يكتفى بتطهيرها ب ر ف ب ه و ا ح د ة أ و برغستين لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتف برغستي ف أو ن بل أ م ر أ ن يبصر اليه كم ثلاثه فلما أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم المستيقظ من نومه أ ن ي ق س ل يديه ثلاثه علمنا أ ن العله ليست للتنجيز ولا لازاله القبر ا ن م هي ع ل ة تعبدي ل أ ن ه لو كانت ا ل ع ل ة للتنجيز لاكتفى بغستك ي ن او أننا غستين فيه في تطير ا لكن لما ب ا ر غ في ذلك و أ م ر ب س ب ع رسلات ك ل ن ا العدد هنا ا ل ع ل ة م ن ه تعبدي وهنا نقول لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث رسلات قلنا ا ل ع ل ة تعبدي واذا قلنا ل أ ن العله ت ع ب د ي ة ف إ ن الامر منه ي ق ض ي ا ل و د و ب لماذا أ ص ل ا ل أ م ر بالوجوب ولا الاستحباب الا أ أفضل م للدوء ل إ أ ن ي أ ت ي ك صارخ يصرف ا ل أ م ر من ا ل و د و ب و ل ى الاستحباب و ا ل أ م ر إن ك ان تعبداً يعني إن كان غيبا ً فما في ص ا ر ح يعني ليس عندنا صالح ن ف س ا ل أ م ر الغيبي ل أ ن ن ا ما وضعنا أ ي د ي ن ا على ا ل ع ل ة أ ف ض ل انما ق ل ن ا هي هي تعبديه ذ ا الشهد ا ل أ و ل الشهد الثالث أ ن النبي قال ف إ ن ه لا يدري أ ي ن ماتت يدي الجمهور أين ما ونحن نقول هذه ا ل ج م ل ة لا تفيد الشك و إ ن م ا تفيد أ ن يصرف الذهن أو أن يخبرك الى امر ا ل م ج ي ن ليس المراد أ ن ه أ ي ن ما تتبك لا يدري ارقص على ن ج ا س ه ام ل ت ق ع ع ل ا ل ن ج ا س ة ليس هذا المراد لماذا النبي صلى الله عليه وسلم بين من ن المسلمين كأحد ا إ ذ ا أ ر د ت أ ن تنام هل تصنع بيديك شيء لا تصنع بيديك شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم ي ف ف ق بين حالتك وبين رجل وضع يده في ل ف ا في خ ر ق ة أ و ربط يده حتى يتمكن أ ن يده لن ت و ف في شيء وعلى ذلك سيجري ان نباتت يده لو أ ن رجل اتى ب ر ب ا ك مثلا ولف ي د ي ه ربط ي د ي ه في عنقه مثلا أ و في صدره هذا الرجل يامن ل ا تحرك ت يده ام لا يامن هل النبي فرق بين هذا و هذا النبي ما فرق فلو كانت العله ا ل ت ن ج ي د لفرق النبي نبيه من نام جاء ح د المسلمين وفرك يده هكذا وبينما فرق ب ي ن ه ذ وهذا ا فلما لم ي ف ر ق النبي صلى الله عليه و سلم بين من نام ك أ ح ا د ي المسلمين وبين من ربط يده حتى يتمكن أين ما تنتبه منه او أ ن يده لا ت ق ث ر على محل النبي علمنا أ ن النبي لم يرد مخاطر التنجيز و إ ن م ا علمنا أ م و ا أ و قلنا إ ن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أ م ر ا ه ا ل أ م ر ا ل أ و ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم م ر ا د أ ن الشيطان ياتي النائم ويعبث بيده ف إ ذ ا عبث بيد النائم القى عليها بعض ا ل ض ر ب أ و أ ل ق ى عليها بعض ما يحذر ا ل إ ن س ا ن منه من أ ي ن لنا هذا النبي قال في حديث اخر من من ب بالردل ا ه ن كذلك ي أ ت ي الشيطان إ ل ى النائم ويعبث بيده فهل ن ذ ل ما الذي يفعله الشيطان باليد لا ن ذ ل و إ ن كنا لا ن ذ ل ت هي عدت تعبديه او أ ن ي ك و ل نراه النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ا ل ح ك م ة من ذلك طويت عليه اخفاه الله عنه عجب عنا علماه ف إ ن ه ل ع ج ل إ ذ ا بات يده يعني أ ن الله حجب العلم عنه ب ه ذ ا ا ل م س أ ل ة و إ ذ ا حجبها الله عنا فهو الذي خلقها وهو أ ب ر ى بها و إ ي ن بات ثم إ ذ ا بربنا سبحانه وتعالى ي أ م ر أ ن ت غ س ل ث ل ا ث ا وعلى أ ي امرين شق ط م ر ا ض النبي صلى الله عليه وسلم ف إ ن العله تكون تعبديه و إ ذ ا كانت العله تعبديه ف إ ن ا ل أ م ر يفيد الوجوب إ ذ ا فهل العله م خ ا ف ة ا ل ن ب ا ة هل ا ل ع ل ة م غ ا ط ة ا ل ن ج ا س ة الجواب لا من أ ي ن لنا ذلك ا ل أ و ل ثلاث مرات الثانيه قوله ف إ ن ه لا يجوز اين ماتت ي ج و ولهذا نقول يجب على المستيقظ من نومه اذا أ ر ا د أ ن يتوضا أ ن يغسل كفيه قبل أ ن يدخلهما في و ض و ء ثلاث مرات هذا واضح بعد هذا العرض ل أ ط و ا ل اهل العلم يقول الراجح من قولي ما ذهب اليه ا ل إ م ا م و ا ح د و رحمه الله أ ن العلم ا ل ت ع ب د ي ة و أ ن ه يجب ع ل ا من أ ر ا د أ ن يتوضا من إ ن ا ء ان يغسل يديه ثلاث مرات قبل أ ن يغسل اليدين في ا ل إ ن ا ء وعندنا للمتوضا حالتان او حالات رجل استيقظ من نومه و أ ر ا د أ ن يتربط عنده صنبور عنده هذا الصنبور الذي ينزل منه الماء هل هذا الحديث ينطبق عليه لا ينطبق عليه ل أ ن النبي قال ف إ ن ه قاء حتى يدخلها أ و قال فلا يغمس يده في الاناء فالمراد الا تباشر الماء يعني تباشر الماء كله إ ن م ا إ ذ ا صب عليك و ج ل الماء فهذا ل ب أ س به فسواء غسلت كفيك ثلاثه او لم تغسل هذا ل ب أ س به فلا يجب عليه ف ع ن د رجل عنده إ ن من ا ء يتوبا منه فهذا الذي نقول له يجب عليك قبل أ ن تغسل يديك في الماء أ ن تغسل يديك خارج ا ل إ ن ا ء ثلاث مرات الحاله ا ل ث ا ن ي ة الرجل ان لديك أ ح د الناس أ و كجمهور المسلمين عندهم تلك الصلابين يعني لا يسكنون أ ي د ي ه م في آنيه. وإنما إما أن يطب أحدهم أن أن في آ ن ي ه و إ ن م ا إ م ا أ ن يصب أ ح د ه م عليه و إ م ا أ ن يفتح الصنبور و يتوفر فهذا نقول لهم ي س ت ح ب ل ك فقط أ ن ت ف ت ل تبسائك ث ل ا ث ة مرات ل أ ن الحديث فيمن يتوفر من ن ا هذا نقول فعلمنا ت ب ق ى مساله هل المراد بالنوم نوم الليل ام ان المراد نوم الليل والنهار ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله و إ س ح ا ق ب ن ر ا ه و ي ة والحسن قال المراد بالنوم في الحديث نوم الليل أ م ا نوم النهار فلا فيجب عليه أ ن يغسل يديه إ ذ ا استيقظ من نوم الليل ويستحق له أ ن يغسلها إ ذ ا قام من نوم النهار القوم الراجح أ ن المراد بالنوم نوم الليل والنهار خلافا لماذا قال ب احمد ل ف ن ا أ في م ان ذ ا التفريق في ي أحمد و من نوم المراد ل ل نقول ي ونحن و ن الليل ا ا ل و ن ه لأن أن ل بالنوم الليل فقط لان الحديث فيه فانه لا يدري اين باتت يده قال والبيتوته ََُْ نوم ُ الليل َْ وَالْبَيْتُوتَهْ الْلَيْنِ فَالْمُرَادُ بِالنَّوْهِ إذًا نُوم راجع فِالنْمُّوبٍ أن وذكر نوم الليل أ و ذكر نوم الليل ببيتوته ذكر ذلك على أ ن غالب الناس ينامون بالليل و ا ل ص ف ة إ ذ ا ذكرت للغالب فلا مفهوم لها ل ص ف ة إ ذ ا ذكرت للغالب يعني أ غ ل ب الناس ينامون بالليل فلما يقول النبي كي يدعي ن ب ا ت ف ي ي د ع ف إ ن هذا لا يعني أ ن ه ي ن ب ي نوم النهار القول الثاني او الدليل الثاني على ان المراد بالنوم نوم الليل والنهار ان الحكم, أن الحكم يدور مع ا ل ع ل ة وجودا وعدما ا الحكم العلاة وجودا وعادما العلم ارفع ان يقال فانه لا انه لا انباتت الليل انباتت لا نهار فانه اشد انباتت هل قلنا لهم سلطا لنهي مع من من ومن يدور يبط يجب يده يذر يده يذر يده نذر نذر ونحن كلنا لكم اذا جاء ثم فصل بين النهي بحرف التوكيد ان ثم جاء حكم أ و جاءت عنده ف إ ن هذه عنده عنده السكر قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا استيقظ احدكم من نومه فلا يرمش ي يده في الاناء حتى يغسلها ث ل ا ث ة هذا النهي ف إ ن ه حرف التوكيد إ ن ه لا ي د ع ي نباته ة ه ذ ا ا ل ع ل م تمناها بالليل ف إ ن ه لا ي د ع ي ن ب ا ت ة يده ومن نمى في النهار فانه ليس د لنبات يده اذن من استيقظ من نومه ف الليل والنهار و ع ن ي س ه اناس اراد ان ي ت ر ب أ منه فيجب عليه ان يغسل يديه خارج الاناث ويحترم عليه ان يغسل يده في الاناث وهذا هو القول الرابع الفيده الثالثه انه ان جاءت العده أ و ج ا ء ك الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقبله بالسمع والطاعه ولا تعالجه ب ج ه ل أ و لا تعالجه برايه ابو هريره رضي الله عنه لما ذكر هذا الحديث أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى ي خ س ل ه ا ثلاثا ف إ ن ه ليدب أ ي نباتت يده قام رجل كالمستهزئ وقال أ ب و هريره وَأَيْنَ يَبْوِي؟ فين يا تفرعني؟ حسن؟ بَاتَتْ بات هل هل قال وَأَيْنَ الراي ت يَبْوِي؟ ق ا ا ل ف أ ص ب ح هذا الرجل ويده محشوره في دبوه وهذا عقاب من خ ا ر ف ا ل س ن ة ب ر أ ي ه الله عز وجل قال لك ف إ ن ك لا ت ت ر ي ب ف ل ا ت س ت م ت ولا ت س ت ب ع بل قل سمعنا و أ ط ع ن ا إ ذ ن نجمع احكام البدع ا ل ف ئ ل ة ا ل أ و ل ى يستحب لمن أ ر ا د أ ن ي ت ر ب أ ك و د و ء النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يغسل الكفين ثلاث مرات ي ب د أ باليمنى ثم ي س ق ويخلل بين ا ل أ ص ا ب ع يخلل بين ا ل أ ص ا ب ع يعني يسقط ص ا ب ع ه بعضها في بعض و ي د ب عليه إ ذ ا كان ت ي ت ر ب ى من إ ن ا ل ه أ ل ا ي ل ق ي ل يده في ا ل إ ن ا ء حتى ي ر س ل ه ا ثلاث مرات ل أ ن النبي قال ف إ ن ه لا يدري أ ي ن مات يدري اقول ق و ل هذا ر ح م ك الله、أحبه.